و أ ن ه أ ه ل ك ع ا د ن ا ل أ و ل ى وثمود فما أ ب ق ى وقوم نوح من قبل إ ن ه م كانوهم ا أ ظ ل م و أ ط غ ى والمؤتفكه أ ه و ى فغشاها ما غشى ف ب أ ي آ ل ا م ر ب ك ت ت م ا ر ا ه ذ ا نذير من النذر ا ل أ و ل ى أ ز ف ت ا ل آ ز ف ة ليس لها من دون الله ك ا ش ف ح أ ف م ن هذا الحديث ت ع ج ب و ن وتضحكون ولا تبكون وان ثم س ا م د ك ت و ر محمد و ا لله و ن ا ب د و ي